صراط الذين أنعمت عليهم وفي المغضوب عليهم ولا إلى قومي أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتي عذاب أليم قال يا قوم نحن الذين ندين أن يرد الله وسته وأطيعون يُغفر لَبُنٍ مِن دُلُوكُمْ وَيُأخِيرُكُمْ إلينا ولها فر فلن يجدوا امتعا إنا فرار وان إذ لما لتغفر لهم جعلوا جعلوا في عَتَوْا شَوْثِيَابًا وَالدَّوْشُو ثِيَابًا وَطَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِذَ دَعَوْتُهُمْ إِلى اَرَاهُ ثُمَّ إني أعلنت لَهُمْ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غزارا يغسل أجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أحوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيما نورا والشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض لفاتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا قالوا الحر ورزقههم مقوني واتبعوا من لم يزدهم مال واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده اِصْرَا وَقَد أَضَلَّ كَثِيرًا وَلَا تَذِلُّ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ ظَلَمَنَا مِنْ مَقَرٍّ آتِي غُرْقُ فَأُدْخِلُوا نَارًا على الأرض من الكافرين ذي راء إنك إن لقون يضلوا عبادك ولا ينلو ولا ينلو إلا فاجرا كفارا لِكِتَابِهِ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِوَالِدٍ دَخَلَ بَيْتَكُم مُّؤْمِنًا وَلِمَن دَخَلَ بَيْتَكُم مُّؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اللَّهُ يوم الدين إياك نحبب وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. سماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على وَلَئِن قُمْنَا مِنْهُمْ إِنَّا لَإِنَّهُم لِلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي نَزَّلَ الْقُسُومَ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جُنَّاتٌ أَلَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَمًّا وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيقٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ, لهم جنات تَجْرِي ذلك الكوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد كفروا في تكذيب والله رائم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله الله